بسم الله الرحمن الرحيم الف, ألف لام تلك آيات الكتاب المبين لكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن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 وشوف في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا عن على يوسف وان له لناصحون انسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظون قال انني لا يحزنني أن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 لََمْن م ذَه فَووبِهِ وَأَجمَ وَأَن يَجَعَهُ فيِي غَيابَة الجُدُ وَأَو حَن إلَيهِ لََُبْنَ بِأَنَّهُم بِأَمرهِم ه لا يَش وجاءوا أباهم عشاء يبقون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلهم الذئب وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَل سَوْلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دل وهو قال يا بشرى هذا ولا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 وكذالك ما كان يوسف في الارض ولنعذمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ كُنَّا فِي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوان لأنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به, به وهم بها لولا أمرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انّهُ مِن عبادِنَا الْمُخْلَصين وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ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 فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا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 انَّا لَنَرَاها فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعْت بِمَكْرِهِمْ نَأَوْتَ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدتْ لَهُم مُتَّكَأً وَاتَّخَذَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَشِكِينَا وَآتَت كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَشِكِينًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكٌ الذي لُمْتَنَّ في ولقد راوانته نفسه فاستعصم ولا الا ان يفعل ما امره لا سجنا من الصاغرين قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تُصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما وأووا الآيات ليسجن هو حد حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انني اراني اعصر قمر واقال الاخر ان قاني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم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 تفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها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 إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّرِّ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُثْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنُّ أَنَّهُ نَابٍ مِنْهُ اذكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَقُولُونَ سَبْعٌ إِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ قُضْرٌ وَأُخَرُ يَابِسَانَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَا يَا إِن كنت تعبون قالوا اذغاهم احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعابري وَقَالَ, وقال الذيذَ جَامِنهُ مَا وَ وَتَكَرَ بَعْدَأُ مَةٍ أَنَؤُ نَبْنَ بِأُوقُ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 قال ان تزرعوا سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد مَا ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فَنَسُوا فِيهِ يَعْصُونَ وَقَالُوا الْمَلَكُ تُنِيبُهُ فَلَمَّا جَاءَهُ رَسُولٌ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ ما بالن وَإِنَّ اللَّهَ فِي قَطْعَنَا أَيْدِيَهُ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَمَا قَطَعْتُمْ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص الحق أنا راوته وعن مفه وإنه لمن الصادقين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 السوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي عَلَى خَزَائِرِ الْأَرْضِ إِنِّي حفيظ عليم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 ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولماذا هزه بهم بذاهيهم قالوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوف في الكيل وانا خير المنزل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 وَقَالَ لِفِتَالِهِ جَعَ وَوْ بِضَاعَتَهُم فيرِ حَالهِمَّ غَغَلَهُ مَعْرَِِّهَا إِذَ قَلَنَو إِلَ أَهلهِمَّعَََّهُم يَو ي فَلََمْن مَا هُنُ يَا أَبَانَ مِنْ نَلْجَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَ بِأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَ نَثَلْ وَإِنْ قَالَنَا هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين.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 وَقَلَهِ فَلَّتَوَج وَكَانمُتَّ وَكَجِنُون وَلَمَلََّا تَخن وَو مِن حَثُ أَم رَهُم أَبُوهُم مَا كَانَ يُّ عََنهُم مِنَوْنَضَهِِ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 فَلِمَ مَاذَهَذَهُمْ بِجَاهِزِهِمْ دَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ دَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا العير إنكم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعين وأنا به ذعين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من أخيه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 وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَانُ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَن سَرَهَا فَسُقْ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن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 إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلقوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم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 إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما عللنا وما شهدنا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 قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلموا من الله ما لا سعلمون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 فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الطب قالوا يا أيها العزيز فَسَنَا وَأَهْلَن الضُّفُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْدَافٍ فَأَنْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلتم بي يوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا ان انك يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قدمن الله علينا إنه من يتق ويخبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياثبا صيرا واتوني باهلكم اجمعين ولم ما فصلت اللير قال ابوهم انني لا ريح يوسف لولا أن تفندون قالت الله إنك لفي ضلالك القديم فلما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 تولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كُنْتَ لَدَيَّ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَفْتَ بِمُؤْمِنٍ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ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 فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يسرون قل هذه سبيلي أدعون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 من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم ولداء الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظلوا أنهم قد قذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من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 ذِ الْقُرْآنِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِشَيْءٍ وَهُدًى ورحمة لقوم